يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ وُرُعُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ وُرُعُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ, بشراكم اليوم جنات تحتها الانهار خالدين فيها مشراق اليوم جنات من تبريم تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ نُرِيدُ أَنْ نَّكُونَ مِثْلَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِهُمْ وَلَوْلَا الْأَجَلُ لَخَسَفْنَا بِهِمْ أَوْ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ فلن تنصح نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه اضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب يَطِينُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن كِبَرِهِ شَعَابُس يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربطتم وارتلتم وغرتكم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله والي مغرقم بالله غرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفر فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين مأواكم النار, النار يا مولاكم يا لالاهم وبئس المصير وبئس المصير الم يئن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون الم يئن للذين امنوا ام يَشَاءُونَ هُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا هَذِلَّا الْحَقُّ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عليهم انَّ مِنَ الْمُفْسِدَاتِ كُهُوِهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اعْلَمُوا وَأَنَّ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ فَالدِّينُ وَالْأَمْرُ رَدَّ قَاتِ وَأَقْرَبَ اللَّهَ خَضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ